هذا الاختلاف لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأ أن جهنم من الجنة والناس أجمعين أما قول الله جل وعلا ولا يزالون مختلفين فالاختلاف من حيث السنة القدرية الكونية واقع لا محالة وأما من حيث السنة الشرعية فمقبول في مواطن غير مقبول في مواطن مقبول في مواطن غير مقبول في مواطن أما من حيث السنة القدرية فمنذ أن خلق الله الناس فيهم مؤمن وفيهم كافر وفيهم ضر وفيهم فاجر فالدعوة بهلاك كل الفجار أمر محال قال عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس لا تقوم الساعة إلا والروم أكثر الناس ومن قرأ حديث الساعة وغيرها علم يقينا أن هذا الأمر لن ينجلي بالكلية فالصراع بين الحق والباطل قائم باق إلى قيام الساعة أما الاختلاف الشرعي فلا ينبغي أن يكون في الأمة إلا ما أذن الله جل وعلا أن يختلف فيه وعصر المسألة أن يفهم أن الأحكام ثلاثة حكم مؤول وحكم مبدل وحكم منزل فأما الحكم المنزل فلا ينبغي الاختلاف فيه ولا يجوز ولا يقبل قال الله جل وعلا حرمت عليكم الميتة وقال إنما الخمر والميسر والازلام. وقال ولا تقربوا الزنا فلم يقل أحد من علماء المسلمين لا في في السابقين ولا في اللاحقين أن الخمرة أو الزنا أو الميتة يجوز عند زيد ولا يجوز عند عمر هذا مما اتفقت عليه كلمة المسلمين وهذا مما يسمى بالحكم المنزل الحكم المبدل أن يأتي الإنسان حكم شرعي فيبدله على النقيض فقد قال ربنا جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فلو جاء أحد بأي قانون وضعي وقال إن للذكر والأنثى سواء فللأنثى مثل حظ الذكر رددنا عليه قانونه ونظامه وقوله كله وجعلناه باطلا لأن هذا حكم مبدل مبدل أي مبدل لكلام الله لا يقبل البتة بقي حكم مؤول وهو ما سكت الله جل وعلا عنه أو أن الآية واللغة تحتمله فهذا مضمار عظيم تجري فيه أقدام العلماء ليس قول زيد فيه بأولى من قول عمر وهو الذي ظهر في الأئمة الأربعة المتبوعين وفي غيرهم من الأئمة فلا ينبغي أن ينكر أحد على أحد إنكاراً يجعل الأمة تتباغذ تتفرق ويجعلها شتاتا وإنما الأصل في هذا كله أن يعلم أن هذا مما اختلف الناس فيه من قبل والخلاف فيه واسع وهو مندرج في الحكم